وتحمل أقلكم إلى دل غير أن تكونوا بالغين إلا بجِزِّ الَّهُس إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحْمٌ رَحِيمٌ والخيل والبغال والحمير ولتركبها وزينا ويعلق ما لا تعلمون وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناد ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقومين تَنْتَظِرُ قَوْمٌ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُتَفَقِّرَاتٍ بِأَمْرِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا نَرَى لَكُمْ فِي أرض مختلفة الألوان، إنما ذلك لآية للقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم طري وتسخردو، وتسخردو منه حليت تلبسونها. وَتَرَى الْجُلْكَ مَوَاقِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُ مِنْ طَفِيهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَالْقَافِ الْأَرْضِ رَوَاتِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارٌ وَزُرُلَ الْعَلَقَكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتِ وَبِالنجْمِ هُمْ يَزْدَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء ولا يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يترون وما يعلنون إنه لا يحبون اكبرين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اذا طير الاولين ليحملوا انذارا كاملتين يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم ومن اوزار الذين يضلونهم غير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأت الله ضنيا لهم من القواعد فخر عليهم الساق فخر عليهم الساق من فوقهم وأداهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخذيم ثم يوم القيامة يخذيم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنت تشا قال الذين أُوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوافهم الملائكة ضالين أنفسهم فألقوا السلام فألقوا السلام ما كنا نعمل من بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم قالبين فيها فلبس مفوى المتكبرين وقيل للذين استقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أفتنوا في هذه الدنيا حسنا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جميل لا تُعذِّرِي يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المستقيمين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا يا أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 110. فأقابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون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 الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطابوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حفظ عليه الظلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدىهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من 119. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 110. بلى وعدا عليه حقا ولكن أثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذين يؤمنون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كم في والذين آجروا إلى الله من بعد ما ظلموا لنزول أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربه يد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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الَّذِينَ مَكَرُوا السيئات أن يصف الله بهم الأرض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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِيلِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّةً لِلَّهِ وَمُدَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون يخاطون ربهم من فوقهم ويسعلون لا يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلى هين اثنين إنما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 ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليذكروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا منهم ما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنفا ظل وجهه مسودا مُكَذِّبِينَ يَتَوارُونَ مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ إِيمَانِ الشِّرْبِ أَيُنْذِرُكُم عَلَاهُنَّ مِنْ أَنْبِيَاءٍ سَهُمٌ فِي الطَّرَابِ أَلَا تَأَمَّى مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِي آخر دمَّن السوء ولله المدن الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولائن ولا إنسٍ ولا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 لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تَوَالَى لَقَد أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ مَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَعَهِ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَا وَضَعْنَا إِنَّمَا فِي ذَلِكَ لَا أَيَّتَ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرًا نسقكم مما في بطونه من دين فرده ودم اللبن خالصا لبن خالصا زائغ للشاردين ومن ثمرات نقيل والأعناق تتخذون منه ذكرا ورزقا حزنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن يستخبى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الشجر ومهما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فسلك سبل ربك دون لا يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء قوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرث إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله بفضل بعضهم على بعض في الرزق فما الذين فضلو براد في رزقهم على ما ملذت أيمانهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ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 فَاسَوَّبُوا الْبَاطِلَ يُؤْمِنُونَ وَفِي نِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ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 ومروزقناه نار رزقا حزنا فهو ينفق منه زرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقال ربك اللهم مثل رجلين احدهما ابك لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير أَلَيْسَ سَتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحٍ بِضَبْطٍ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ, وجعل لكم السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ يُسَبِّحُونَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ إلا الله إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكن وجعل لكم وجعل لكم من جلود الأعوام بيوتا تستخفونها يوماً وعندكم تستخفونها يوماً وعندكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أتاثوا متى عن إلى حين.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 أَنَّ هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنَّ لَدَعُوٌّ دُونِكَ فَأَلْقَوُوا إلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَافِرُونَ وَأَلْقَوُوا إلَّا اللهِ يَوْمَ إِبْنِ السَّلَمَ وَوَلَّا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وجِعْنَا بِكَ شهيداً عَلَانَا أُولَاءَ وَنَبْذَلْنَا عَلَيْكَ الْقِتَابَ تَبِياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَهُدَى وَرَحْمَتَ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعبكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تُقضِّ الأيمان بعد توكيدها ولا تُقضِّ الأيمان بعد توكيدها وَفَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كالذين نقضوا قسما من بعد قوه انكم تستخفون ايمانكم تستخفون ايمانكم نقضا بينكم ان تكون امه هي اربانه امم انما يبلوكم الله به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 ولا تسألون عن ما كنتم تعملون، ولا تستخدو أي مال لكم دخل بينكم قدم بعد ثبوتنا. فتزل قدمون بعد ظهورنا وتدوك الصوء بما صدتم عن سبيل الله وتدوك الصوء بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.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 إنما تُفعَلُ على الذين يتَوَلَّونَهُ والذين هم به مُشرِّفونَ وإذا بدلنا آيةً ما كان آية والله أعلم بما ينزل والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مُصر بل أخفروهم لا يعلنون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليدبّد الذين آمنوا ليدبّد الذين آمنوا وهدوء وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمون دشرا نذل الذين الحذون إليه أعجميون وهذا نذل عربي و هذا نذل عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات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 إيمانه إلا من أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن, ولكن من شرح بالكفر صبرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأن 119. وأنهم استحفوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يزدي القوم الكافرين 110. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخافرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس مما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مضمرة إن تيئها رث يأديها لتقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنهم الله فأذاق الله فأذاق الله نبات الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاء أهل كذبوا فأقدموا العذاب وهو ظالمون فقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إن انا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما يؤكل إلا لغير الله فمن اضطر وغير باغ ولا عاد فإنه الله غفور رحيم ولا تقولون لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو لتفترو على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مداء قليل ولهم عذاب اليم وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبِلُ وما ظلمناهم, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ متابوا ثم متابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدنا إن ربك من بعدنا لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمدا قايلة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه ونداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحى إليك أن تبع من ذي براءة حنيفا وما كان من المشرفين إنما جعل السبب على الذين ختلوا فيه وإم ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعضلة الحسنة وجدلهم وجدلهم بالتي هي أحسن.